الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله أما بعد أحب التنبيه أنا أمس ذكرت مسألة فرضية وقلت هلك هالك عن زوجة وابن وبنت وقلت أن الزوجة لها الثمن وروادني شك هل قلت لكم الثمن أو الربع الصواب الثمن الثمن الحمد لله طيب التنبيه الثاني ذكرت أن بعضهم ذكر أن الإمام أحمد يحفظ ستمائة ألف حديث وأحد الإخوة ذكر أنه قيل بأنه يحفظ ألف ألف حديث نعم أذكر أن الشيخ ابن قاسم رحمه الله تعالى في مقدمة كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل ذكر قصيدة للصرصري فيها حوى ألف ألف حديث واحتوى وهذه الأعداد إما أن يعد أحد بعضهم المكرر والآثار كما سمعنا وأقواء تفاسير الصحابة والتابعين ما صح وما ضعف وقد يقصرها بعضهم على تفاسير الصحابة والتابعين دون من بعدهم وقد يقصرها بعضهم على ما ثبت من صحة أو حسن دون ما لم يثبت بعد هذا جاءني أيضا أن بعض المحدثين يضاعف حديث القدرية مجوس هذه الأمة أحب التنبيه على أن طالب العلم إذا أراد أن ينقل تضعيف حديث فليكن على تثبت فيما ينقل قد يكون مصيبا في ذات النقل لكن قد لا يكون مصيبا في ذات الحكم وبالمثال يتضح المقال لو أن قائلا قال هذا أو ذكر حديث فقال أحدهم هذا حديث ضعيف هذا القول حديث ضعيف فيه تفصيل نعم نقل من كتاب أحد الأئمة أنه ضعف كالدار قطني أو كالمتأخرين الشيخ الالباني او الشيخ بن باز لكن الحكم قد يكون الحديث قثبة من طريق آخر مثلا أذكر حديث عمر صلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان وصلاة الاضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم أو تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فيما أذكر رواه الإمام أحمد والإمام ابن ماجه من طريق الإمام أحمد فيه ضعف حفظ قديما. لما يرويه عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن عمر وابن أبي ليلى ما أدرك عمر بينما جاء عند بيماجه غيره عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن كعب ابن عجرة عن عمر فزاد الانقطاع وثبت الاتصال فإذا نقل أحدكم تضعيف حديث فليكن في لغته العلم لغة العلم طالب العلم نعم يقول هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم لا مانع لكن أن يجزن بأنه لم يصح من أي طريق قد يكون في هذا نوع من التعمير أذكر حديث في حديث من مسعوتي المالكر التشاهد الأوسط ومتى ينتهي جاء في المسند, في نفس المسند نفسه أو في نفس المسند ملأ الصح أن يقال في المسند نفسه أو في نفس المسند نجز الأمران يجوز هذا ويجوز هذا رأي في كتاب سبوي كما سمعت رأيت الجبل نفسه ورأيت نفسه الجبل في المسند في رواية الحديث فيها عن عنعنت ابن سحق وفي المسند نفسه فيه أنه صرح بالتحديث فأنا قصي أن طالب العلم إذا نقل نقلا ينبغي أن تعرف في لغته وفي نقله أسلوب العلمي. بعد هذا نسمع ما بقي من الأبيان الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين قال المصنف عليه رحمة الله وأثبت من بعد الرسول خليفة إماما به الإسلام من بعده افتخر أبو بكر الصديق أولاهم بها ومن بعده الفاروق أعني به عمر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله شرع الناظم المصنف رحمه الله تعالى في بيان أمر الخلافة فقال هنا وأثبتوا ولاحظ تعبيراته العقدية كلها مبنية على الجزم واليقين لا الشك والريبة والظن بدل قول القطع وأثبتوا أجزم ولا أتردد ثبوتا راسخا من بعد الرسول خليفة من بعد موت النبي عليه السلام اثبت الخلافة الشرعية خلافا لمن زعم أنها خلافة بدعيه أو مطعون فيها كشراذ من الرفض ومن حذا حذوهم خليفة إماما من باب التأكيد به الإسلام من بعده افتخر هذا الامام والخليفه هو الرجل الاول بعد الانبياء والرسل افضل البشر بعد الانبياء والرسل هو الصديق رضي الله تعالى عنه لما لان نبينا عليه الصلاه والسلام افضل الانبياء والرسل واصحابه رضي الله تعالى عنهم افضل اصحاب الانبياء واذا كان ذلك كذلك فيكون الصديق افضل الناس بعد الأنبياء والرسل لأنه أفضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا أبو بكر الصديق نص, نص على تسميته وهو معروف بدها لكن كلما جاءت لضاحات تقطع دابر الشبهات والشهوات يقولون بأن الخلافة بعض المارقين كالرفض ومن حدحد وهم ليست للصديق لأبي بكر ما يقول الصديق ولا لعمر وليس عثمان بل هي علي, علي ولو أن عليا خرج من قبره تبرأ منهم بل تبرأ منهم في حياته بما صح من قوله رضي الله عنه من فضلني على أبي بكر وعمر جلته حد المفتري ولما غسل الصديق سجي قال علي والله ما أحب أن ألقى الله بعد بعمل عمل إلا بهذا الرجل أي الصديق رضي الله تعالى عنه أبو بكر الصديق أو لا بها لاحظ العبارات في مقام التأكيد والتقرير والرد وأهل السنة العلماء عليهم رحمة الله إذا ذكروا في مسائل العقديه وبخاصه المخالف فيها أو ليس المخالف التي غشغب بها بعض أهل الشبهات تلاحظ أن في عباراتهم قوة وكل حرف أو كل جملة أو كل كلمه تتضمن طرد لأقوال المخالفين وثبوثاً وتلسيخاً لأقوال الصادقين أبو بكر الصديق أولاهموا بها أولاهموا بالخلافة بنص القرآن والسنه والإجماع قالوا القرآن الكريم ذكر الصديق في غير موضع تارة بالنص على شخصه وتارة بالنص على وصفه بالنص على شخصه في أي آية إذ يقول لصاحبه العجيب أن هذه الآية هي الآية الوحيدة يقول القرآن الصديق نصص القرآن على صحبته وهذا أبلغ رد على أقوى رد على هؤلاء المكشاغبين في شأن الصحابة فمن انكر صحبة الصديق فهو كافر لأنه كذب القرآن لكن هذا الرفض الشيطان ما يدعهم قال إنما يقول لصاحبه لا تحزن لأنه شك وتردد في الإيمان فثبت فقال لا تحزن وهذا مما يضحك منه السفهاء فضلا عن العقلة فأما من أعطى واتقى قالوا الصديق والذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم وصدق به أو بكر رضي الله تعالى عنه وأما السنة فالأحاديث في فضله وتقدمه كثيرا إن أمن الناس علي في مالي وصحبته أبو بكر فلما سال عمر أو علي رسوله قال يا رسول الله من أحب, من أحب النساء إليك قال من قال عائشة ومن الرجال قال أبوها ولما اذوه على الصديق في مسألة قال أما أنتم تاركوا صاحبي؟ قلتم كذبت وقال الصديق صدقته وفي قوله صلى الله عليه وسلم مر ابا بكر فليصلي بالناس فلما قد اراد تقديم عمر قال يا ابا الله والمؤمنون مر ابا بكر فليصلي بالناس وقال صلى الله عليه وسلم وخرج عليه الصديق والسلام والصديق يصلي بالناس فجلس بجانبه فاصبح الصديق ياتم بالنبي عليه السلام والسلام والناس ياتمون بتكبيرات من ابي بكر رضي الله تعالى عنه ولما جاءت امراه من النبي عليه الصلاه والسلام قالت يا رسول الله إذا اتيتك أو قال تعالي في العام قبل قت إن لم اجدك قال ائتي إلى من؟ إلى أبي بكر وكان النبي عليه الصلاة والسلام دائما ما يقول خرجت أنا وأبو بكر وعمر قدم الصديق اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر ان يطع القوم أبو بكر وعمر يرشدوا وكان عليه رضي الله عنه أدرى الناس وأفهم الناس لخطاب النبي عليه الصلاة والسلام من شواهد ذلك ما رواه البخاري عن أبي سعيد قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه عليه من حف صفراء فقال إن الله خير عبداً بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله يقول أبو سعيد بكى أبو بكر وكان أبو سعيد شاباً فقلت ما هذا الشيخ يبكي إن كان الله خير عبد بين الدنيا والآخرة فقال أبو سعيد ثم بدله الأمر فكان النبي عليه الصلاة والسلام خير وكان أبو بكر أعلى منا به وأيضاً يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لن يكن أحد يفتي بمحضر النبي عليه السلام إلا الصديق رضي الله تعالى عنه وأما ثبوت خلافته عند الصحابة فلا إشكال في ذلك كلهم يعرفون منزلته وتقديمه ولعلكم قراتم ما حصل في في سقيفة بني ساعدة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام حديث جليل عظيم في ذكر البخاري في كتاب الحدود بعد رجم الحبلة بعد الزنا أو قريبا من هذا التويب لما اختلف بعض الأنصار بعض المهاجرة قام الصديق قال عمر فزورت في نفسي مقالة يعني هيأتوا أريد أن أطرحها بين يدي بي أبي بكر فأومأ الصديق أو الصديق بعينه, بعينه فجلست وكنت أداري منه بعض الحد قام الصديق وتكلم ثم قال قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فأخذ بيدي من عمر وبالثانية بيد يبي عبيدة من باب أن رضي ما طلبها من نفسه مع فضله وتقدمه قال عمر والله لأن قدم فتضرب عنقي أحب إذا كان القائل عمر يقول لأن انقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن نتأمر على قوم في البكر فقال عمر ابسط فبايع عمر ثم المهاجرون ثم الأنصار وتم العمر وشغب من شغب من أهل الرفق من المؤرخين المعاصرين الذين ليس لهم حظ في التحقيق ولا في النظر السليم وبكل حال الاجماع منعقد والفطر مطمئنه والعقول تقبل هذا الترتيب ابو بكر الصديق ابن ابي قحافه التيمي القرشي اسمه عبد الله وكان يلقب بعتيق ومن العرابي يقول العتيق عند العرب كلما غلا ثمنه وزادت قيمته تولى الصديق سنتين وكان في خلافته أمور عظيمة وثبت الله به أهل الإسلام ومن قرأ ما حصل وقت الصديق من حروب أهل الردة وانتقاض الأمر في كثير من البلاد علم أن المؤرخين ظلموا ابا بكر ومع الأسف في كثير من الكتب المدرسية في العالم الإسلامي تظهر الصديق بصورة الرجل الضعيف بالمقارنة مع عمر وما علموا أن عمر تلميذاً أو أن عمر تلميذ من تلميذ أبي بكر وأنه يهاد من الصديق وقد وقعت في وقت الصديق أمور حتى عمر رضي الله وارضاه ما تحملها وكان الصديق هو الرجل الأول ثباتا وعلما وقرارا والكلام يطول في هذا الأمر مات أبو بكر عمره 63 سنة ثم أوصى بالخلافة من بعده كما سمعنا الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه الخطاب النفي العدوي القرشي أبو حفص أمه حنتم بنت تهشام أخت أبي جهل أسلم وله سبع وعشرون سنة يقول بعض الصحابة لم نصلي جهارا عند البيت إلا بعد أن أسلم عمر وفضائل عمر كثيرة مشهورة وهو في الرتبه الثانية بعد الصديق رضي الله تعالى عنه وكان النبي عليه السلام تارة يذكرهما جميعا أكتدوا بالذين من بعدي يعني الصديق وعمر هذان سيدا كهول أهل الجنة والمراد الصديق وعمر إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرحدوا فإني أؤمن بهذا أنا أو بكري وعمر ولهذا والله الصديق ونص عليه رضي الله تعالى عنهم وأعز الله الإسلام في وقت عمر وقد أجاب الله دعوة نبيه عليه السلام قبل اسلام عمر فقال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين من هشام الحكم وعمر الخطاب فكانت الدعوة النبوية أو أجاب الله ذلك في عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وكانت خلافته عريضة فتح الله فيها فتوحا للمسلمين امتدت قيل إلى عشر وقيل إلى عشر سنة وكان رضي الله عنه وأرضاه صاحب فراسه لما حج اخر حجه استلقى على الحصباء في الأبطح في مكة ودعا ربه في اللهم إنه قد كبرت سن سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي جاء في بعض الروايات وإنه في البخاري أنه قال اللهم زقني شهادة بلد رسولك وكانت في بعض الألفاظ تسمع حفصه قالت ان لك هذا يعني أنت الخليفة ومحاط إلى خلفت فقال يأكي بها الله ان شاء فكان الأمر ان حصل في الشهاده في بلد رسوله عليه السلام في مسجد في مصلى رسوله صلى الله عليه وسلم وكان كما, قلت في كما قال المؤرخون ذا في راسه قرات في كتاب الاحكام السلطانيه اما للماوردي او لابي يعلى, يعلى ان عمر احتار في الأمر بعد ما يذهب فقيل له فلان حتى قالوا عثمان قال والله ان عيني لعليه ولكن اهل الفتن لا يتركون أحدا فأخشى أن يثور عليه أهل مصر وكذا فيقتلونه في داره أو كما قال على الله وكان مهابا وإذا كان الشيطان يفرق من طريقه هو الشيطان حتى قيل الشيخ بن باز عليه رحمه الله هل يفرق الشيطان يا الشيخ عبد العزيز من طريق غير طريق عمر؟ أو من رجل غير عمر قال نعم إذا جاء الرجل إيمان كإيمان عمر يفض الشيطان من طريقه قرأت من هيبة عمر ذكر بعض المؤرخين فيها نوع دعابة قال كان حاجا فأراد أن يحلق شعره شعر الرأس فكأن الحلاق تهيب الخليفة عمر معه كبراء الصحابة ووهد المسلمين تفيد الى السلام عليه فتهيب فامروه وزجروا تاتي تأتي تحلق الخليفة فلما راه عمر ورأى تخوفه ورأى أن المسكين مرتبك أداوى عمر ظهره حتى يحلق ولا يروجهه فأخذ الحلاق يحلق فلتنحن عمر فالحجام أحدث في ثيابه فقال ردوه هاته استشهد رضي الله عنه أرضاه كما سمعنا وعمره 63 سنة سنة الرابعة والعشرين رضي الله تعالى وعثمان ذو النورين تال وبعده علي أبو السبطين أفضل من غبر فهم خلفاء الله بعد نبيه سفينة يرويه من الصادق الخبر فقال العجب أن الصديق وعمر لم ينقطع عنهم العمل الأجر بعد موتهما قيل لعائشه يا امه إن بالباب أقواما يسبون أبا بكر عمر قالت ايهن اولئك قومنا حبهم الله قطع عنهم العمل ولم يقطع عنهم الأجر فمهما سب سبوا في الصديق عمر فلا يرجع الساب بالله بالخسارة على نفسه وبالربح على الشيخين رضي الله تعالى عنهما قيل لابن ابزه اتجيز شهاده من يشتم أبا بكر وعمر قال لا اضرب عنقه لا اقبل الشهاده بل اضرب عنق احكم عليه بالقتل وعثمان ذو النورين عثمان بن ابي العاص الاموي القرشي رضي الله تعالى عنه وارضاه احد العشر المبشرين بالجنه واحد السته الذين اشار بهم عمر وزوج بنتير يرسلم تزوج رقية ثم لما ماتت تزوج بأمك ثم ولقب بماذا بذن كان رضي الله تعالى عنه كريما قارع القرآن حييا ومن مناقبه استحياء الملائكة من ألا يستحي من رجل تستحي من الملائكة يعني عثمان رضي الله تعالى عنه تولى الخلافة بعد عمر بإجماع السته الذين نوكل اليهم أمر الخلافة سيأتي لكم بعد قليل فتح الله في وقت عثمان فتوحات وزادت رقعة الإسلام كان رضي الله عنه من أكرم الناس وأرحم الناس وأحلم الناس فقام عليه ساعة أهل الفتن وأهل الشبهات وأهل القلاقل من زعماء يهود ومن ضعفاء النفوس من لهم طمعا الدنيا من أهل الإسلام فكان ما كان من قتله ظلما رضي الله تعالى عنه وكانت خلافته قيل لأنها تبلغ 12 سنة وزاد بعضهم وقلل بعضهم وكان أكبر الصحابة أكبر خلفاء موتا قارب الثمانين بعد الثمانين رضي الله تعالى عنه وعرضاه مات في السنة الخامسة والثلاثين علي ابن أبي طالب الهاشمي القرشي أبو السبطين الحسن والحسين أبناء البنت فاطمة ولفائدة نسل النبي عليه الصلاة والسلام انقطع ولم يبقى نسله إلا من فاطمة وليس في بناته من أنجب إلا البتول طابت أما وأبا فتناسل النسل النبوي من الحسن والحسين أبناء علي ابناء فاطمة رضي الله تعالى عنهم جميعا إن عقد له الأمر بعد عثمان وحصل ما حصل ما ذكرت التاريخ لكن تم الأمر بفضل الله تعالى لعلي رضي الله تعالى عنه وكان الخليفة الرابع ولهذا هذا هو الترتيب الصحيح كان بعض أئمة السلف قليل منهم كان يتوقف في تفضيل عثمان على علي لكن الأمر استقر بأن, الترتيب بأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في ماذا؟ في الخلاف أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين توفي علي رضي الله تعالى عنه في سنة أربعين وكانت خلافته قرابة خمس سنين رضي الله عن الصحابة أجمعين هنا قال فهم خلفاء الله بعد نبيه هذا اللفظ خلفاء الله أو خليفة الله فيهم أخذ فبعض أهل العلم يمنع من إطلاق قول خليفة الله ويقول الخليفه يخلف غائبا والله لا يغيب عز وجل ولا يخفى عليه شيء ومن احتج بجوازها قال المراد كما قال علي كما قال وأيضا ممن منع, ممن منع يقول لما قيل الصديق يا خليفة الله قال لا تقول كذا إنما أنا خليفة رسول الله والذين يجيزون قالوا قد قال بعض الصحابة خلفاء الله كما ذكر أشار الناظم وفي الآية البقرة إني جاعل في الأرض خليفة والقول الصحيح التوسط إذا قيل خليفة الله والمراد من جعله الله خليفة بعد غيره فهذا يجوز والإضافة للتشريف وعما من أخذ بالقول الأول وهذا لا يتصور فهو ممنوع أشار إلى هذا الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه معجم المناهي اللفظية فهم خلفاء الله بعد نبيه سفينة يرويه من الصادق الخبر أو عن الصادق الخبر سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم سمي بسفينة لأنه حمل شيئا ثقيلا كثيرا في سفر فسمي بسفينة وحديثه المشار اليه خرجه الإمام احمد وغيره الخلافة ثلاثون سنة ثم يكون ملك قال سفين امسك الصديق سنتان وعمر عشر وعثمان اثنى عشر وعلي ست طبعا قد يكون في روايه اخرى العدد متقاربه لكن المجموع قرابه أربعين سنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> نعم يا شيخ واثبت ان الفضل بعد الذي مضت بواياتنا فيهم لفي ستة أخر سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الذي نطر حديث سفينا عفوا خلافة ثلاثون سنة ثم يكون ملك بعد ذلك هذا الحديث كما قلت في خرجه الإمام محمد وغيره قالوا مجموع خلافة وخلافتهم صديق سنتان وعمر قيل عشر هذه إثنى عشر وعثمان ايضا اثنى عشر هذه اربع وعشرون وعلي ست قالوا اذا اخذنا الاشهر تجبر جبرت في بعضهم جبلت السنة لكن المجموع ثلاثون سنه وقال بعضهم ان خلافتهم بلغت ثلاثين سنه الا اشهرا وكانت الاشهر من حكم من الحسن بن علي رضي الله عنهما ثم تنازل الحسن الى معاويه رضي الله تعالى عنهم جميعا في عام سمي بماذا في عام الجماعة لأن الله جمع عليه الكلمة وبعض الأدبى المعاصرين يذم هذا العام ويقول بأنه عام الفرق والاختلاف وهذا من قصور نظر بل من قلة إيمان ومن ضعف اعتقاد وكما قيل من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب ولهذا أنصح نفسي وإياكم أن نحث أنفسنا ومن نجالس من إخواننا أن يكون منهجنا نحن طلبة علم أن نرجع إلى مصادر السلف فيها القوة والمكنه وإذا أتقلنا ما فيها أو عرفنا ما فيها تلك الساعة يتبين الزيف والخطل والغرر وثبت أن الفضل أي فضل؟ الفضل الشرعي أو غير الشرعي؟ الفضل الشرعي لا يثبت إلا بماذا بدليل كما علمنا فالتفضيل الشرعي لا يكون إلا بدليل واثبت أن الفضل بعد الذي مضت رواياتنا قصدها خلفاء الأربعة بعد الذي مضت رواياتنا لفي ستة أخر اثبت أجزم ولا أشك ولا أستريب ثباتا لا اشكل فيه أن الفضل القطعي في رواياتنا أو بعد الذي مضت في رواياتنا ليس تخرص الأخبار والتخمين بل الروايات ومبدأ السلف إما الكلام بعلم أو الصمت بحلم العلم ما فيه حدثنا وأخبرنا وما سوى ذلك وسواس الشياطين لفي ستة أخر الفضل بعد الأربعة يكون في ستة من اولئك الستة سماهم سعيد وسعد طبعا من بعد استقامة النظم سعيد وسعد سعيد ابن زيد بن عمرو بن نفيل كان متحنثا في الجاهلية رضي الله عنه يأكل مما ذبح على المصط وكان مقلا من روايه الحديث له حديثان في الصحيحين وحديث تفرد به البخاري أما سعد فهو سعد ابن أبي وقاص أحد العشرة وسعيد أحد العشرة وكلاهما من السابقين الأولين سعد بن ابي وقاص الزهري القرشي مشهور بكنيه أبيه يعني ينسب الى ابيه مكنى سعد بن ابي وقاص ما اسم ابي وقاص سعد بن مالك كان له مناقب كثيره رضي الله عنه فقد فداه النبي عليه السلام لابويه فقال ما جمع النبي عليه السلام أبويه لاحد الا لا قال فداك أبي وامي وقيل بأنه أول من رمى بسهم في سبيل الله وقيل وثبت أنه مجاب الدعوة كلكم يعرف الحديث الذي فيه في البخاري لما ول عمر سعدا على الكوفة ثم اشتكاه أهل الكوفة له عنهم ثم أرسل عمر وفدا رجالا إلى الكوفة معهم عمار وكان سعد معهم يسألون عن سيرة سعد فكلهم أثنوا خيرا إلا مسجد بني عبس قام رجل من ذلك المسجد اسمه أسامة بن قتادة فقال أما إذا كنت سائداً عن سعد فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعد في قضية فرفع سعد نديه وقال اللهم إن كان عبدك هذا قام مريان وسمعة فآطل عمره وأطل فقره وأعرضه الفتن راوي الحديث عبد الملك بن عمير يقول فرأيت ذلك الرجل شيخا كبيرا قد سقط حاجبه على عينيه يتتبع الجوار في الطرقات يغنزون فإذا كلم قال عبد مفتون اصابته دعوه سعد كان رضي الله عنه ارضاه شجاعا وفي معارك الإسلام القادسيه وفي غيرها كان سعد من فحول ابطال الاسلام رضي الله عنهم جميعا وابن عوف عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي احد العشره وممن جعل له السته الامر في خلافه ترك الامر للنفسه ثم أعطاه بعضه للصحابة الباقون الأمر الخمسة ثم جمع عليا وعثمان كن على حده فقال لكل واحد منهما إن أعطيت صاحبك الأمر أترضى فلما رضي قال بسرطة يا عثمان فبايعه وتم الأمر بفضل الله ثم بفضل الصحابة وبخاصة بن عوف ذي الله تعالى عن الجميع طلحة ابن عبيد الله القرشي التيمي أحد العشرة والستة كما سمعنا وكان يلقب بالفياض لكثرة كرمه رضي الله تعالى عنه وعامل فهر أمين أمه أبو عبيدة عبيده بن الجراح تيمير قرش رضي الله تعالى عنه أحد الرجلين الذين التضاهم الصديق للخلافه وقرات في تاريخ البخاري الأوسط المطبوع باسم الصغير أن عمر قال لبعض من عنده تمنوا فكل قال تمنى كذا وكذا فقال عمر تمنى ملأ هذا البيت رجالا كأبي عبيد عامر ابن الجراح لفضله رضي الله عنه مات في طاعون عمواس في الشام في خلافة عمر والزبير الزبير العوام الاسدي القرشي حواري النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمته أمه صفية بنت عبد المطلب قتل شهيدا قتل ابن جرموز هؤلاء الستة تراجمهم مشفورة والجميع يعلم وقرأ كثيرا من سيره رضي الله تعالى عنهم مرضا. نعم. وأثبت من بعد الخلافة ذي لخال جميع المؤمنين الذي خبر معاوية المنعوت بالحلم والسخاء أمين رسول الله للوحي والزبر. أثبت انظر التعبيرات الأغذية الراسخة أثبت. من بعد الخلافة بيعة شرعية قدا ودحرا لما شكك فيها لخال ثم ذكر معاوية رضي الله عنه وعن أمه وعن أبيه ذكر معاوية بالأوصاف الطيبة بالأوصاف التي يستحقها لخال جميع المؤمنين الخول هذه من أين أتت لخال جميع المؤمنين لأن أخته من هي من يجيب نعم رضي الله عنها قال أحمد ابن حمد رحمه محمد وأنا أقول ابن عمر خال المؤمنين من أين قال هذا؟ من أين الخأولة؟ حفظ قس على هذا أيضا من ابناء الصديق لأن عائشة أم المؤمنين فهنا ابن طاهر رحمه الله تعالى أجاد وأفاد ورحم الله العلماء في تقيراتهم ترى لغة العلم وترى قوة الشخصيه العلميه في العبارات كل عباره لها معنى وبخاصه اذا كان المجال مجال اعتقاد وفيه رد على اهل الشبهات واثبت اجزم ثبوتا راسخا كالجبال من بعد الخلافه بيعه لا من بعد الخلافه حتى لا يكون في مكان شاغر ياتي كما تمتدع وضعوا مكانا شاغرا يستحقه عندهم وفي أهوائهم من يخالف ما جاءت به النصوص أثبت من بعد الخلافة بيعة شرعية لخال جميع المؤمنين جميع ليس بعض المؤمنين جميع المؤمنين الذي خبر أو خبر معاوية المنعوت نص على تسميته امعانا في ثبوت منهج أهل السنة وفي الرد على من خالف معاوية المنعوت بالحلم والسخاء وكان رضي الله عنه حليما سخياً عجيباً في حلمه وكرمه وسخائه ومن قرأ ترجمته في مطولات رأى من عجائب كرمه وحلمه رضي الله عنه أميني رسول الله للوحي والزبر يقول شيخ الإسلام رضي الله عنه معاوية يرتضيه الرسل سلم الوحي وعمر صاحب الفراسة يوليه وعمر من أخبر الناس بالرجال يكفي أن النبي عليه السلام جعله كاتب للوحي ثم عمر في خلافته يقره على الشام فما أقبح من طعن في معاوية وقبح أولئك الطاعنون ابن طاهر الناظم في كتاب تذكرة الموروعات له يقول دخلت جرجان وقرئ الحديث, الحديث ضعيف في كان يقرأ في كامل ابن عدي إذا رأيتم معاوية على من بري فاقتلوه الحديث ضعيف لا يصح فقرأ القاري عفوياً وكان في مجلس رافضة إذا رأيتم, رأيتم معاوية على منبلي فاقبلوه فساروا فقال ابن طاهر لم أرى تصحيفا أحسن من هذا مع أن العقل هو يقطع بهذا الشيء الصحابة رأوا معاوية بروا أدنى من معاوية على المنبر النبوي وما قتلوه فدلك على أن لفظ فقتلوه مكذوب حسا وعقلا كذلك فاقبلوا لا يصح لكن هذا من الردود على أولئك القوم والتصحيف تارة يكون محمودا وتارة يكون مذموماً ألف العسكري كتاب في تصحيفات المحدثين والسيوطي في اختصار التطريف التصحيح يذكرون من باب عجائب المصحفين في الأحاديث أن في الكلام بعض المصحف حتى في القرآن لكن أذكر أن أحدهم عامل من عمال أحد الخلفاء العباسيين أرسل إلى الخليفة إن المخنثين قد بداوا يظهرون في بلادي في مدينتي المتشبهين بالنساء فغضب الخليفة وقال اكتب له أما بعد عاملي فلان إذا جاء كتابي هذا فاحصهم جميعا فالكاتب المسكين وضع الحال نقطة فأحصهم جميعا فخص الجميع يقول امين رسول الله للوحي والزبر وحسبك بهذه المناقب الجليلة في شأن معاوية رضي الله تعالى عنه وارضاه وقد ألف أبو يعلى فرى كتابا في معاوية خال المؤمنين ورد الطعون المفترات عليه وألف كذلك بعض المعاصرين قفت على كتب ثلاثة كلها في الدفع والدفاع عن معاوية رضي الله تعالى عنه وهكذا قيد الله الحمد لله في الماضي والحاضر والمستقبل الغنب بالله كل من طعم في الصحابة قامت فؤوس وتفعت رؤوس للدفاع عنهم بإجماع أهل الحل والعقد منهم فلست بقول بقول الذي نفر يقول بإجماع أهل الحل والعقد ليس بإجماع بعضهم بل خص أهل الحل والعقد أهل الرأي والسداد في القول والمشورة بإجماع الجميع بإجماع أهل الحل والعقد منهم ثم يقول فلست أنا بقوال, بقوال بقول الذي نفر لست أنا أتقول من نفسي كما قال أو شذف القول من نفر عنهم طعن فيهم بل إنما أنا ناقل ولست بقائم نفسي أنا أنقل قول غيري ولا أتقول من نفسي نعم وقولي في صحب الرسول بأسرهم جميل خلاف المارقين ذوي الأشر وقولي اعتقادي قوي العقدي في صحب الرسول صلى الله عليه وسلم في صحب الرسول ما قال في بعض بل في صحب الرسول جميعا ثم أكدهم بماذا بأسرهم جميعا العرب جاء القوم بأسرهم بخلقهم بجميعهم وقولي في صحب الرسول بأسرهم جميل قول حق وعدل قول كريم قول سليم من الدغل والحقد خلاف كل هذه تأكيدات تارة يقرر ويؤكد الاعتقاد ثم يرد على المخالفين خلاف جميل خلاف المارقين لو الأشر البطر والزور والكذب ولهذا أهل السنة يحبون الصحابة كلهم مع اعتقادهم أن بعضهم يفضل على بعض لكن الجامع أن المحبه تشمل جميع يقول الطحاوي في معنى كلامه ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفض في حبهم ما نعطيهم منزله على منزلتهم ولا نبغض احدا منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الحق يذكرهم وحبهم دين وإسلام واحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان فالصحابه كلهم عدول اتقي برره عنده للسنة وما وقع بينهم فالمجتهد له أجران المصيب والمخطئ له اجر واحد وما نقي عليهم من أمور إما خلاف إما أن تكون كذبا عليهم كما قال العلم فإن كانت ثابتة فالمجتهد له أجر إذا اخطا وإذا أصاب له أجران نعم. روافض أعداء الشريعة وصفهم عن الصادق المبعوث في الناس من مضر روافض الرافضة الإمامية الإثنى عشرية الطاعنون في الصحابة أكذب الخلق كفروا من الصحابة وطعنوا وشوهوا التاريخ ولطخوا عدالة الصحابة وهذا من عظيم منزلة الصحابة إذ أنه لا يتغيض منهم ولا ولا يسبهم إلا من كان مارقا ولهذا كان الإمام مالك يحتج بقوله تعالى ليغيظ بهم الكفار ما يتغيب على الصحابة من في قلبه خير ولا يسب الصحابة ويكفر من في قلبه ذره من إمام روافض أعداء الشريعة روافض الرافضة رفضوا إمامة زيد بن علي لأنه كان يحب الشيخين وقيل رفضوا خلافة الشيخين والمؤد واحد أعداء الشريعة هم أعداء الشريعة في الفروع الأصول من عاد الأصول فالفروع الفروع من باب أولى عن الصادق المبعوث في الناس من مضر كذبوا على الصحابة وافتروا وزور التاريخ ورد على أهل العلم حتى ان من أشهر ما رد عليهم في كتاب منهج السنة النبوية هذا كتاب طبع طبعته جمعة الإمام وطبعته والطبع السابقة طبعت المطبعة الأميرية بولاق في مصر ومن لطيف ما قرأ في آخر الكتاب رئيس المصححين اسمه مطها محمود قطرية وقطرية أثنى على شيخ الإسلام في هذا الرد العظيم. وبيّن أنه كشف أكاذيب الرافضة وقال كأنه كاتب الشمال عليهم أحصب إذن الله مخاذيهم وظلالاتهم حتى لو رأى أولئك الرفض هذا الكتاب لقالوا يا ويلتنا ما الكتاب لا يغادر صغيرة ولكن للحصة وهذا كان فيه تحفظ لكن من باب أن شيخ الإسلام في هذا الكتاب دافع عن الصحابة حتى في ترجمة لأحد المشايخ ذكرها الشيخ ابن سعدي مادر الشيخ ابراهيم بن جاسر أو غيره يقول كان القائل يقرأ عليه في المنهاج يقول فهجئ بأن الشيخ يبكي يقول الشيخ ابن سعدي كان شيخنا يبكي فتعجبنا فقلنا ما الداعي فقال احمد الله هذه الشبه التي ردها بالمطهفر عظيمة وقد توقع اللبس عند ضعفاء العلم والإيمان لكن الله قيض شيخ الإسلام ففندها وردها على أدبالها نفورا. نعم. في كتب الشريعة نالهم من الله خزي بالأصائل والسحر هنا عندكم نقط الأقرب أن تكون الكلمة يلغون يلغون يا ولام وغين وواء ونون في المخطوط لم يظهر إلا النون في آخرها ولعلها يلغون وهذا الوصف قريب منهم بل لصيق بهم يلغون في كتب الشريعة نالهم من الله خزي بالاصايل والسحر العجيب ان هذا البيت والذي بعده والذي بعده ساقط من احدى النسختين النسخه الظاهريه موجود فيها اما النسخه الاخرى فمثبت فيها والتصرف في النسخ الخطيه ليس غريبا ابن عبد الهادي في العقود الدريه يذكر ان بعض المخالفين لشيخ الاسلام دسوا في كتبه ما ليس منه ولعلكم قراتم في الحمويه عبارة مذهب السلف اعلم ومذهب الخلف احكم هذه العبارة الخلف احكم مدسوسة فمذهب السلف اعلم واحكم واتقى واورع فالدس العبارات ليس ب الكتب ليس بغريب بل مع الأسف الشديد حتى في المطبوعات الحديثة ترى أن بعض الطباع يتصرف في النسخ إما اتباع لهوى أو جهاله لكن يعطى بعض الاموال ليغير الكلم عن مواضعه أذكر في بعض كتب التاريخ تراجم لبعض المصلحين كشيخ محمد عدوهاب المتأخرين بلغني من بعض المحققين أن بعض كتب التراجم تحذف بعض العبارات التي فيها ثناء على بعض المصلحين من بعض المؤرخين فيطبع الكتاب عرياً خلياً من تلك العبارات لهوا في أنفسهم وأكذب الناس الرافضة بل مما قرأت أن بعض المستشرقين، طبعا المستشريقون فيهم أناس مصفون محققون على قدر كبير من التحقيق والدراية وحب التاريخ والعلم من باب فقط شيء في نفسه لكن بعضهم يجمع بين هذا وبين كذب والدس إما بالزيادة والنقصة يلغون في كتب الشريعة نالهم من الله خزي وبال ودماء في الأصائل والسحر الأصائل من بعد العصر إلى الغروب بكرة وعصيلة والسحر تقدم أنه آخر الليل قبل الصبح نعم لهم نبز لا در يا صاح درهم ولا نالهم خير ولا فاتهم خطر. لهم نبز لقب لا در يا صاح درهم لا در درهم يقال بأن رجلا رأى شخصا يحلب ناقة فقال لله درك يعني الله هذا العمل كثير من هذا الحليب هذا اللبن في المدح. لله در فلان وفي الذنب لا دره در دره دره ثم اصبحت مستعمله في كل ما يتعجب منه لمن او مدحا فتقول أنت لله درك يا فلان او فلان لا در دره لا خير فيه ولا نفع لهم نبز ينبذونها للسنه وهكذا البدع دائما ينبذونها السنه يقولون بانهم مشبه يعني القدريه المعطله يرمون أهل السنة بانهم مشبهه لانهم اثبتوا الصفات ويرمون بأنهم مجسمة وبأنهم زنادقة بأنهم حشوية بأنهم حشو الكون كلامهم حشو يعني يقولون أن أهل السنة كلامهم حشو هم فضلة في الوجود حشو في الوجود يقول بأنهم نابته أغمار كل هذه الالقاب تستخدم لتشويه السمعة وللتنفير عن أهل السنة يذكر الألوسي في كتابه المسك الأذفر في علماء القرن الثاني عشر يقول يكفي في وصم الرجل في جلب العداوة إلى عند العامه ان يقال بأنه وهابي وفي المتقدمين بأن يقال بأنه سني وهكذا أعداء الحق إذا اعيتهم الحيلة عن رد كلام أهل السنة سعوا في كل سبيل تشفي السمعه إلصاق التهم لهذا تقدم أن ابن كلاب لما رد على الجهمية والمعتزلة رموه بأنه نصراني لنا جميعا أن الحكاية باطلة كما قال الشيخ الإسلام وغيره وأن تلك حكايه أنه نصراني فأسلم أن دعوة تنص في حقه كذب وضعه جامعية ومتزلة لتنفير الناس من أقواله وهكذا الدس في ألقابها العلم فلا تجعل أذنك وعاء لكل من اتهم مسلما بل يكون منهجنا جميعا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ومع الأسف في هذا الوقت أصبح بعض الناس يجعل أذنه وعاء ولسانه بوقا في كل مجلس بمجرد تهم وإشاعات قد تحرمه من خير كثير ومن علم كثير وتوقعه في أثام كثير فالنبذ بالألقاب لا يجوز إذا كان النبذ تعصب القبر والاقليمي لا يجوز طعن في انساب الناس والفخر في سبيل انتقاص الآخر لا يجوز في دنيا الناس فكيف في دينهم لا شك ان الامر اجل واخطر لهم نجس لا در يا صاح درهم يا صاح معناها ماذا يا صاحبي تقدم مرارا ولا نالهم خير من الله ولا فاتهم خطر هم على خطر وفي خطر وفي قبع من عاد اهل السنه نعم هذا اعتقاد المقدسي محمد رواه عن الأثبات من ناقل السير فهذا اعتقاد المقدسي محمد اعتقاده يعتقده ويدين الله تعالى به رواه عن الأثبات ما اتى به من نفسي. كلها للسنة كذا. عقيدة الحافظ عبد الغني عقيدة بن جرير كلهم هكذا إذا صنفوا في عقايد أنفسهم فإنما يروون عن ناقل أخبار الصحيحة فهذا اعتقاد المقدسي محمد رواه عن الأثبات من ناقل السير ناقل الاخبار وهذا البيت هو خاتمة المنظومه ومجموع الأبيات أنا ذكرت الاول الأول كم بيت لكم وهنا البيت هذا هو الثاني والتسعون كنت أظنه في المخطوطه بقية كلام يعني كلام نثري لكن تبين أنه بيت أن الشطر أول فهذا اعتقاد المقدسي محمد رواه عن الأثبات من ناقل السير رحم الله الإمام بن طاهر ورحم الله جميع علماء السنة الذين دونوا هذه العقائد استلالا من الكتاب والسنة وفي هذا اليوم يوم الأحد الموافق السادس والعشرين من شهر رجب لعام 1430 هيئة النبوية يختم الشرح ذو الخلل والقصور في هذا المسجد المبارك بن تيمية وكما قال ابن قيم في خاتمة المدارج عليا غرمه ولكم غرمه فإن صبته من الله تعالى وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان الشكر الله لكم جميعا الشكر الله للشيخ فهد الغراب والقائمين معه على هذا الدورة العلمية النشيطه وأقول لكم بأن الفائده لي قبل أن تستفيد مني لاني استفيد من الأسئلة ومن الاستدراكات ومن الأخلاق الطيبه ما يعود علي بالنفع وأقول لكم كما كان الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى يقول للتلاميذ في الدرس إذا أراد إيقاف انتهى الدرس أو أراد السفر يقول رحمه الله كلمة لا أنساها الشيخ عبد الله بن محمد الحيد يقول إذا وقف الدرس فإن العلم لا يقف وإذا سافر الشيخ فإن العلم لا ينتهي فطالب العلم يطلب العلم دائما مدرارا اوصيكم بطلب العلم استزادة من طلب العلم والإخلاص وترجمة العلم بالعمل والدعوة والصبر وأن ننفع أهل بيوتنا وأولادنا وأن نكون قدوة وأن نتقبل النصح بل نطلب النصح بصدر الرحب وأن نفرح بالنصيحة وأن لا نتضجر وأن تكون مجالسنا خلية من اللغو والقيل والقال وأن نجالس من يزيدنا إيمانا وعلما وأن نناصح من ينقصنا إيمانا وعلما وأن أيضا نستشعر مسؤوليتنا فالمجتمع يثني عليكم وجماعتكم صدروكم في المجالس وأنتم طلاب علم مصدرون في مجالس الناس في عشائركم في بيوتكم فاخلصوا النيه لله واطلبوا العلم بجد وتذاكروا علم سترون من الله تعالى ما يسركم كتاب وفق الله جميع والحمد لله الذي بنعث ثم الصالحات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعندي هنا أسئلة وعندي لكم جوائز عليها كنت أضع اسئله في اوراق تكون تحرير لكن لكن حتى اختبر طيب استثنى بعض اهل العلم اناسا لا يئسون في قبورهم اريد اصناف ثلاثه اخطات انا قلت ثلاثه تعال السؤال الثاني أريد عصابك عسى ما في في شيء؟ أنا أخف منك صراحة السؤال الثاني دليل من القرآن على عذاب القبر أحسنت السؤال الثالث ما الدليل على وزن العامل يوم القيامة يوزن العامل والعمل والصحف. بارك الله فيك السؤال الرابع كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون احتج بها نفاة الرؤية على أن الله لا يرى ولكن أهل السنة قلب الدليل عليهم تعرف ماذا قال طيب كيف كلام سألت نصر جواب هذا دليل آخر أنا أريد الديل أول طيب أيضا من أدلة إثبات النبوة يحتج بعضهم بالمعجزات فقط وذكرت لكم أكثر من برهان على ثبات النبوة. طيب. في غيره. بداية آخر. طيب السؤال الأخير. أنا ذكرت عبارة عن ذهبي. قال بشر بشران. بشر السنة وبشر البدعه عن جماعة بين الزعر وبين الغلط تعال. وأنا سأعطي المصور أربع كتب هدية. تعال الشيخ. هو مدلس وفي لغه العرب كتب رسول كتابا الى هرقل في كتب والورقة في اللغه تسمى كتابا كتاب كتابان ثلاثة أربعة لذلك ساعطك كتب بعد ان شاء الله الدرس طيب اخيه أيها يولا كارم انا استودعكم الله الذي لا تضيع ودعوه وأشهد الله اني على فراقكم لمحزون وأسأل الله يجمعنا في الدنيا على أحسن حال وفي الآخرة على أحسن مآل في مقعد صدق عندما يكفر وأسمعكم عذرا وأتحلل منكم وبخاصة من أخينا الكريم الطيب المدلف صاحب التصوير وله مني إن شاء الله ليس كتابا بل عشرة كتب حقيقية إن شاء الله وجائزة مالية تأتيك مع الشيخ فهد وهؤلاء يموت بغيرهم، لا يهم. <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاه الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم مما يستمعون القولة فيتبعون أحسنها. وتقبلوا تحياتي إخوانكم في تسلات الرأي الإسلامية بالرياض هاتف رقم أربعة تسعة واحد واحد